<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك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 تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعكوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقد كان في نوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي طلال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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن سيدون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلاد الوهو قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن صياد راهم معذودته فِيهِ مِنَ من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرم مسواه عسايا فعلا أو نتخذه ولدا وكذلك مك كَمَ نَادٍ في فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيدِ كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاد تبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهدك سوءا إلا أن عن نفسي وشهد شاهد من اهلها كَانَ كان قميصه قد من قبله فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من kذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا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 فلقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم لهم ويسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إني أراني أحبل فوق رأسي خبزا 118. منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 119. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما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 أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من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 صبه خمرا، وأما الآخر فيُسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكورنيع.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 تأويل الأحلام بعاليين، وقال الذين جاء منهما ودكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع ذقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا وَسَبْعٌ شِبْلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يابِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَنْهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عادون الناس وفيه يعصرون، وقال الملك توني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فسأله ما بال مسوتة التي قطع من إِنَّ رَبِّي بِكِيفِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَلَى النَّفْسِ قُلْنَا حَسَنٍ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَ تِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَصْ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 وَيُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ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 lehú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 أَخُونَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى من الله بِهِ إِلَّا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 إِلاَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحب أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبنان يوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء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 قالتم شرذم ما كان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه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 ان للغيب حافظون واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصديقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل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 قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ سِيِّ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِلَنَا الْكَيْلُ وَتَفَضَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَفَضِّقِينَ قُلْ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ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 يب اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما بصير قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا جنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي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 بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلين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 فلم يسروا في الأرض فيَنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولذار الآخرة خير للذين التقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا سَيَأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أن فَمَن قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون